الوحدة الرابعة عشرة الدرس الأول أضرار العادات السيئة واحد السلوك والعادات السيئة تنقسم العادات السيئة إلى قسمين فهناك عادات سيئة تظهر في سلوك الأفراد مع الآخرين فالشخص الذي يتصرف مع الآخرين بغير أدب ولطف شخص غير مؤدب وهو شخص لا يشكر لمن يصنع له معروفا وإذا أراد أن يطلب شيئا من شخص آخر لا يبدأ بعبارات لطيفة مثل لو سمحت أو من فضلك كما أنه يقاطع كلام الناس أثناء حديثهم ويتحدث معهم بصوت عال ويقابلهم بوجه عبوس وهناك أيضا عادات سيئة تضر الفرد والمجتمع معاً. من هذه العادات السيئة التدخين والإدمان على المواد الكحولية والمخدرات وغيرها من المواد الضارة. فالتدخين يؤدي إلى أمراض كثيرة من بينها السرطان. أما المواد الكحولية والمخدرات فلها أضرار بدنية وعقلية لا تعد ولا تحصى. وقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما نهاية القرص المدمج لجنة البرامج والكتب الدراسية المؤلفون الأستاذ الدكتور أمر الله إشلار الأستاذ المشارك، الدكتور محمد حقي سوشين، الأستاذ المساعد، الدكتور أردينش دوغرو، المدرس صلاح الدين دامرجي، المدرسة طوبا سطر، المونتاج والتسجيلات الصوتية باكر جيهان، قاسم بكتاش،